ها خوش جهان ها ها خوش جهان ها, ها. تزلزل عم الليله مولد الليله شنو مولد, مولد. يا باي الرايد لليل ورايد البرهان جرب غير الولي لا دين لا قران بالفراش النبي ما ينام يا اهل يا عم بغراش النبي ما ينام ياه التال حاشيني حا حيني حا حاشيني منا ببتالي حاشيني منا حاشيني مننا حاشيني مننا مبتالي حاشيني مننا, حاجيني مننا. حاجيني مننا. يا بحيدر بالحرب ما يصيح عاديها يعرف بالزلم ردت لها ليها يتبخت والله يتبخت رب مشي عداسة بيها يقضيها يقضيها يقضيها واليقضم يقضم يقضيها ها خوتي ها وقتك حبيبي ها خوتي ها غضب بس بسبيل الباري يغضب كان هادر بالحرب للفرسان لان الصراط العدل والميزان اخبار اخبار اخبار تعرف هالحوامه